بوك تو وسمديسات شيست ست وثمانون ستة وثمانون بطانيا منولي تشاس دوا أسئلة الماضي اثنين أسئلة الماضي اثنين يَكُ كِرَاوَاتْكُو تِي نُوسِيفْ أَيَّةُ أي رَبْطَةِ عُنُقٍ قَدْ لَبِسْتْ أَيَّةُ رَبْطَةِ عُنُقٍ قَدْ لَبِسْتْ يَا كُ أَوْتُومُوبِيلْ تِي كُوبِيفْ أَيَّةُ سَيَّارَةٍ قَدِ اشْتَرَيْتْ أَيَّةُ سَيَّارَةٍ قَدِ اشْتَرَيْتْ يَا كُ غَازِتُو تِي پِرِتْپْلَاتِيفْ أَيَّةُ جَرِيدَةٍ قَدِ اشْتَرَكْتُ بِهَا Айя жаріда, кад аштеракту біха. Кого ви бачили? Мен раїт? Кого ви зустріли? Мен قабалт? Кого ви пізнали? Мені лаві та рафте من الذي تعرفت عليه؟ коли ви встали متى نهضت من النوم؟ متى نهضت من النوم؟ коли ви почали متى بدأت؟ متى بدأت؟ коли ви приpenили متى انتهيت؟ متى انتهيت؟ Чому ви прокинулися? لماذا استيقظت? لماذا استيقظت؟ Чому ви стали вчителем? لماذا أصبحت مدرسا؟, لماذا أصبحت مدرسا? Чому ви взяли таксі? لماذا أخذت سيارة أجرى? ЛІМАЗА АХАДАТС СЕЙЯРАТ УЖРА? Звідки ви прийшли? МІН АЙНА АТАЙТЬ? МІН АЙНА АТАЙТЬ? Куди ви ходили? ІЛЯ АЙН ЗГАБТЬ? ІЛЯ АЙНА ЗГАБТЬ? Де ви були? АЙНА КУНТЬ? АЙНА КУНТЬ? كومو تي допоміг من ساعدت كومو تي написав الى من كتبت الى من كتبت كومو تي відповів من جاوبت من جاوبت